وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن ابي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منا بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منا بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك يا رب رحمه الله بسنده إلى مولات لأسماء بنت أبي بكر أن تلك المولات والمولات هي الجارية المملوكة لأسماء نزلت معها إلى من متى وصلوا بغلس والغلس اختلاط ظلام الليل بضوء النهار يعني الوقت ليس هو ظلام خالص ولا هو نور واضح إنما فيه إيش تغليس زي ما نقول تدليس تغطية الشيء بشيء اخر اختلاط ظلام الليل مع اوائل اشراقه النهار يكون تداخل الضوء مع الظلمه فيكون تغليس لا هو ليل صرف كما قبل الفجر ولا هو نهار واضح كما بعد الشمس فبغلس اي ما بين الصبح وطلوع الشمس قالت لها مولاتها لان تعلم ان سيدتها كثيفه لن تغلط الوقت لقد جئنا منها بغلس قول الأمة لسيدتها جئنا منا بغلس اعتراض ولا تقرير ها؟ اعتراض يبقى الأمة تعلم أن أصل المجيء إلى منا متى بعد طلوع الشمس تعلم بأن هذا المجيء مبكر ولعلمها بذلك أخبرت مولاتها ماذا أجابتها؟ قال عافا نحن عبت غالا وكنا نفعل ذلك أي ناتي إلى منا بغلص مع من هو خير منك طيب نسل شغل خير منه ولا ما خير منه أنا بأخبرك لكن تقول أن تبين لنا الحكم بأن هذا ليس اجتهادا من أسماء وليس تساهلا منها بل كانت تفعل ذلك مع من هو خير من المعترضات ومن هو خير من المعترضات خذ من تاريخها إلى ما قبل يمكن أن يكون الخلفاء الراشد عثمان عمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يمكن أن يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك محتمل ولا لا وإذا افترضنا ابتداء من عثمان فعمر فأبو بكر يبقى كلهم خلفاء راشدون ولا لا وفي حضرة أصحاب رسول الله مجتمعون ولا لا اذا يبقى عمل أقل ما يقال فيه اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنه فإذا كان مرفوعا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت السنة بترخيصه صلى الله عليه وسلم لمثلها يكون انتهى الأمر نعم الواجب والفريضة اصطلاح فقهي والواجب والفريضة عند الجمهور مترادفان اي كل منهما يطلق مطلع حل الثاني هذا واجب هذا فرق كل سوا واصل الوجوب الثبوت كما قال فاذا وجبت جنوبها اي نحرت وهي قائمة فسقطت على الارض وثبت جسمها عليها والاصل في كما قيل عن في الشعر في ذلك اطاعت بن بكر اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي اول ساقط في ارض المعركة فالواجب هو الثابت والواجب في الفقه الثابت علينا لا نستطيع زحزحته ولا تخلي عن ادائه والفرض هو الحزم اذا اخذت المبرد في الحديد وبردته عمل فرضا اي شقا فيه والفرض القطع ومنه الفريضة في الميراث اقتطاع جزء ثمن ربع سج واخو الفرض القرض كما يقرض الفعر الثوب لانه قطع شيء وهذا كل اصطلاح لغوي ونقل الى الفقه فالجمهور على ان الفرض والواجب في جميع العبادات سواء الا الحج الواجب في الحج والفرض في الحج الركن والفرد سواء في الحج ولكن الواجب في الحج عند الجميع ان الفرد ما كان ركنا في الحج واسقاط وتركه يبطل الحج كالوقف بالعرف والنيه والطواف والسعي هذه فروض واركان اما الواجبات فالتجرد الاحرم من الميقات الجمع من الليل والنهار في عرفات المبجم الزلفة رمي الجمار هذه واجبات في جميع العبادات بين الفرض والواجب هذا صلاح خاص بالإمام أبي حنيفه رحمه الله فيقول الفرض أقوى من الواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة والواجب ما ثبت بسنة الآحاد وهذا الصلاح له رحمه الله تعالى